ر تكلمنا في الدرس الماضي على أ ح ك ا م النكاح ب ا ل ن س ب ة للرجل و ا ل م ر أ ة من حيث ا ل و ج و ب والندب و ا ل ا ب ا ح ة وما سوى ذلك من ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بكل من الرجل و ا ل م ر أ ة ثم بعد ذلك انتقلنا للكلام على المواصفات ا ل م ط ل و ب ة ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة وقلنا إ ن أ ه م هذه المواصفات ان تكون ا ل م ر أ ة دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ا ظ ف ر بذات الدين ت ر ب ت يدك وسنتكلم اليوم على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالرجل فيما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتزوج من حيث نظره إ ل ى ا ل م ر أ ة ونستطرد بعد ذلك في الكلام على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بالعوره ة وما يجوز ي للرجل ر أن ن ظ من المرأة وما يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تنظره من الرجل وقد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم هذه ا ل م س أ ل ة في مباحث النكاح استطرادا ل أ ن ه م عندما يتكلمون على نظر الرجل للمرأة من أجل النكاح يجدون م ن ا س ب ة ل ل ا س ت ق ر ا ض في كل ما يتعلق بالنظر وقد تذكر احكام النظر في مكان آ خ ر أ ل ا وهو في مباحث ا ل ص ل ا ة عند الكلام على ستر ا ل ع و ر ة من شروط ص ح ة الصلاه ان يسترا عورت عورتيهما وهناك يتكلم الفقراء أ ي ض ا على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ع و ر ة ولكنهم لا يستطردون بها كما يستطردون بها في مباحث النكاح ف إ ذ ا أ ر ا د الرجل نكاح امراه أ ة إ ذ قصد ا ورجاء ظاهرا أ ن يجاب إ ل ى طلبه يسن له أ ن ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة إ ذ ا قصد نكاحها عزم عليه وغلب على ظنه أ و رجا رجاء ً بينا ظاهرا ً في احتمال كبير أ ن يزوج عند ذلك ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة و أ م ا إ ذ ا علم ب أ ن ه ا لن ترضى به أ و أ ن أ ه ل ه ا سوف لا يزوجونه إ ي ا ه ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يجوز له أ ن ينظر ل أ ن النظر في هذه ا ل ح ا ل ة تدب و م ع ط ي ه ما دام يعلم أ ن ه لا سبيل إ ل ى هذه ا ل م ر أ ة عند ذلك يصر ي النظر ع ب ى و لا يجوز له أ ن ينظر فاذا قصد نكاحها ورجى رجاء ظاهرا أ ن ه يجاب إ ل ى خطبته كما قال ا ل إ م ا م العز بن عبد السلام قال سن نظره إ ل ي اليها م م ا رواه ا ر ل ت ذ مع والحاكم الثنو ح ح ص عن ل م امرأة غ ي ر ة شعبة ابن خطب وقد ق ا ل له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إ ل ي ه ا ف إ ن ه أ ح ر ى أ ن يؤدم بينكما ومعنى يؤدم أ ي أ ح ر ى ان يدوم النكاح, تفسير النكاح. فقدمت الواو على الدال وقيل في تفسيراتها ماخوذ ن إ د ا م م أ من إ د ا م الطعام ل أ ن ه يصيب به الإمام الماوردي ا ل أبو ح س نقل رحمه الله من كبار أصحابنا من المذهب الله ن التفسير ا ل أ و ل عن المحدثين أ ي ف إ ن ه أ ح ر ى أ ن يدوم النكاح بينكما إ ذ ا نظرت إ ل ي ا قدمت الواو على الدال م ع نقله ى ن الماوردي عن المحدثين ونقل الثاني وهو ان, هذا أن معنى يؤدم م ف ت ق من ا ل إ د ا م نقله عن أ ه ل ا ل ل غ ة ف إ ذ ا التكفيران احدهما للغويين والثاني للمحدثين وهذا النظر زمنه يكون قبل الخطبه الخطبه بكسر الخاء هي الخطبه ا ل م ع ر و ف ة في النكاح و أ م ا الخطبه بضم الخاء فهي الخطبه التي يخطبها ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة ولذلك سياتي معنا بعد قليل ويندب أ ن يقدم خ ط ب ة قبل الخطبه يعني إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعقد ي ن د ب له أ ن يقدم قبل العقد خ ط ب ة يتكلم فيها على أ ح ك ا م النكاح وغير م من ا الزوجين يجب على كل و ذلك من ا ل أ ح ك ا م التي سنتكلم عنها إن ش اما ء الله أ ق ر ي ل فوقت النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة قبل ا ل خ ط ب ة وبعد العزم على النكاح ل أ ن ه قبل أ ن يعزم على النكاح ل ح ا ج ة له إ ل ى النظر ويكون نظره ف ض ق ا أ ن ينظر إ ل ى النساء و أ ن يتخير منهن هذا غير جائز شرعا هذا اسمه عبث خلافا لما ي ظ ن ويتوهمه كثير من الناس في هذا العصر ولاسيما من المتدينين يظن أ ن ه ينظر وينظر وينظر وبعد ذلك يعين ا م ر أ ة يريد أ ن يتزوج هذا ما يجوز بحال من ا ل أ ح و ا ل وقد رأيت بعض الطلاب ي ق ط ل ا ب ك ل ي ة ا ل ش ر ي ع ة ومع ا ل أ س ف ينظر إ ل ى النساء فقلت له أ ن ا أ م ز ح معه قلت له مزاحا يعني ايش اجابك من طريق النساء قال يريد أ ن يتزوج وينظر إ ل ى ان ل س ا ء يتغير واحدا قلت له هذا حرام ما يجوز هذا يؤدي بك إ ل ى الفسق النظر تنظر إ ل ى المراه اذا عدمت أ ن تنجح ا م ر أ ة نظرت إ ل ي ه ا أ م ا ان تجلس اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار نراقب النساء حتى تختار النتاء حتى ولم ا ح د ة منه ه فسخة نناطية ج ن هذا؟ ل يعد هكذا النظر مثل لكنها الجاهلية في ي يريد ن كما فهم هكذا ا لاقوال د ي ن ن و ب ء عن ذلك ي ط ب ما فهم ل ل م يعد أ ق و الفقهاء والعلماء ولم يعد لقواعد الشرع وقواعد الدين اي معنى عند الناس الدين صار ف و ض ة في هذا العصر صار الناس في فوضى د ي ن ي ة لا ضابط لا كل إ ن س ا ن ي أ خ ذ ا ل ت ل ا كما يفهمه سواء كان فهمه صحيحا او كان فهمه خاطئا الدين صار تبعا ل أ ه و ا ء البشر ونزواتهم وشهواتهم ووقت النظر بعد العزم وقبل ا ل خ ط ب ة أ م ا قبل العزم فلا ح ا ج ة له إ ل ي ه و أ م ا بعد الخطبه ة ع ن د خطب وعد ذلك نظر لأنه نظر قد لا تعجبه المرأة تعجبه وقد لا يعجبها وليست ا ل م س أ ل ه متعلقه به هو بديه ايضا قد تقول اريد ق د تقول لا أ ر ي د وبناء على ذلك ولكن نحن غالباً نقول هو هو وهو وبالذلك ولكن غالبا لأنه غالب الحال أن يعني بالنسبة للرجل هو الطالب وهو المتقدم ليست في المرأة هي التي نتكلم الأحسام بالنسبة للرجل الأحسام التي وعلى الرجل كثيرا نحن أن نفسها عن من تنصب تنصب تعرض في هي على ا ل م ر أ ة كما قدمنا ذلك عند الكلام على ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بوجوب النساء أ و كونه مندوب أ و كونه م ب ا ع أ و كونه مكروه قلنا إ ن كل ما يقال على الرجل يقال على ا ل م ر أ ة ولكن لماذا لم يتكلم الفقهاء على هذه ا ل أ ح ك ا م باسم المراه أ لأن ة ل لم م ر أ ة ي ع د الأصد عندنا يعني في في أن المرأة الإسلام لا طالبة مقصوبة تكون و أ ن تكون م ر غ و ب ة فيها لا ر ا غ ب ة ليست ا ل م ر أ ة هي التي تخطب ع ا د ة وانما الرجل الذي يتقدم بخطبتها وبناء على ذلك تذكر ا ل أ ح ك ا م بالنسبه ة والمرأة للرجل ولكن كثير من الأحكام يتعلق بالرجل والمرأة على التواء كثير وبعض الأحكام من معنا معنا يأتي في بعد للرجل ب م ر أ ة وبناءا مع ذلك ربما يؤذيها ويزعجها يسيء إ ل ى شعورها إ ل ى أ ح ا س ي ث ه ا أ و إ ل ى آ ه ل ه ا فلولا ل و إ ذ ا عزم أ ن يتزوج ا م ر أ ة أ ن ينظر إ ل ي ه ا سريقه ان يرجو ب أ ن يلبى ويزوج ولما رواه أ ب و داود وغيره إ ذ ا أ ل ق ي في قلب امرئ خ ط ب ة ا م ر أ ة فلا باس أ ن ينظر إ ل ي ه ا إذن هذا الكلام قبل ا ل خ ط و ة إ ذ ا أ ل ق ي في قلب م ر ه م خطوه ا م ر أ ة فلا ب أ س ان ينظر إ ل ي ه ا و إ ن لم ت أ ذ ن هي ولا وليها اكتفاء ب إ ذ ن الشارع م دام الشارع قد اذن لك بالنظر ينظر ا ل إ ن س ا ن النظر الشرعي المطلوب ليس نظر ا ل ف ت ق ليس نظر المجون ليس نظر التلذذ و ا ل ش ه و ة و إ ن م ا ينظر النظر الشرعي الذي يؤدي إ ل ى ما أ خ ب ر عنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن ه عز أ ح ر ى أ ن ي ؤ ذ م بينكما وينظر إ ل ي ه ا و ا ل أ و ل ى الا تعلم هي ب أ ن ه يريد أ ن ينظر إ ل ي ه ا حتى لا تتزين له لأن المرأة إذا علمت أو بعض النساء ما نقول كل بعض النساء ما يتأثر بعض النساء إذا علمت أن الرجل إليها أو امرأة يتأثر تتأثر أن سينظر تزينت إذا ما ما إذا ربما بعض بعض بعض وفوتت على الرجل المقصود ة من النظر ع ا د ة الرجل ينظر كما س ي ت ي معنا ل م ع ر ف ة الجمال و م ع ر ف ة الصحه ة والضعف من المحتمل إذا عرفت من ن أ س والضعف ف ينظر ي إ ل ه أم تتدين ه هذا دفعه وبناء ربما سن النظر من الغرر الذي على ذلك إلى أجل يؤدي أ ف ف ل لا أن تكون ا ر ة بهذا لكنها منه لا مانع منه. ولكن الأولى لو ولكن عرفت ف م ا يقول أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليه ان يكون ب إ ذ ن ه ا وقلنا يجوز له أ ن ينظر و إ ن لم ت أ ذ ن لكن ما هو ا ل أ و ل ى هذا جائز لكن هل هو الاولى قالوا لا الاولى ان ينظر خ ب ر ه و أ ي ن إ ل ي ه ا باذنها إ ذ ن ه وهي ه في ه عليها الحالة يجب أ تزين ف س حتى لا تؤدي إلى الغرر حتى تؤديها تغره إلى لا بالرجل الغرر لا وعندنا أ ألولا ص ح رحمه ا ا قالوا إذنها خروجا من خلاف الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله ب ن أن يكون من في ت ا قال لا ل للرجل ى يجوز أ ينظر تأذن بالنظر ن المرأة إلى إذا لم تأذن له و ع ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ع ا م ة متفق عليها بين الفقهاء وهي أ ن ه يندب الخروج من, الخلاف متحب من كل امر مختلف فيه فاذا عرفت ان بعض الائمه نهى عن مساله وان بعض ه م ا ل آ خ ر ي ن اجازها فالاولى للانسان أن ي ب ب ت ه ان خروجا م الخلاف طبعا كل متألة مختلف ف يخرج ه ا لولا الإنسان أن ي من ه الخلاف ما م يكن ا ل ر و ج من ا خ ل موقعا في غير معتبر فعند ذلك الذي يرجح جانب القول الاقوى في هذه ا ل م س ا ل ة كما نطا عليه الفقراء ونظروا له بكثير من ا ل أ ش ب ا ه والنظائر والنظر كيف له ضابط كيف ينظر هل ينظر د ق ي ق ة أ م ينظر دقيقتين أ م ينظر خمس دقائق ينظر م ر ة أ م ينظر مرتين أ م ينظر مرات قال وله تكرير النظر ن ح ت ا ج إ ل ي ه إ ذ ا نظر أ و ل م ر ة في كثير من الناس حينما ينظر أ و ل م ر ة يستحي المؤمن عنده حياء الحياء ش ع ب ة من شعب ا ل إ ي م ا ن والمؤمن ما عنده وقاحه ة ما ع ن د هذه في هذه وبناها فيها يعرفها ذلك الجرأة الأمور ربما ينظر في المرة الأولى نظرة فيها شيء من الاتحياء فلا يتبين ما في المرأة من مواطن يحب أن منها ينظر نظرة في في في شيء يتبين يحب مسك من من أن قال الامام ل ة أ ا ل ز ر ك ش ي رحمه الله تعالى قال لم يتعرضوا لضبط التكرار إليها إليها إليها ثلاثا قال الإمام الدين الزركش رحمه الله تعالى كم مرة مرة أم مرتين أم رحمه يتعرضوا يعني ينظر ينظر ينظر بدر ويحتمل تقديره بثلاث لحصول ا ل م ع ر ف ة بها غالبا ونحن عندنا ق ا ع د ة ش ر ع ي ة ع ا م ة تقول كل ما لا ضابط له في الشرع و ل ا في ا ل ل غ ة يرجع به إلى الى ع السرع يرجع ر ف في في ما لا ضابط له في السرع ولا في اللغة له ل به إ العرف فهذا النظر ليس له ضابط في له إليها النظر ضابط السرع انظر ليس كلمة ليس لها ضابط ب الشرع ل أ ن الماموره قد يتحقق في ا ل م ر ة ا ل و ا ح د ة وقد يتحقق بمرات الشرع ما يضبط هذا يعني ك ل م ة انظر ما تعطينا ضابطا لغويا في عدد المرات التي يجوز له أ ن ينظر ب ه الى إ ا ل م ر أ ة ما يعطينا هذا اللفظ الضابط ن ص ل ف ي ا ل ن ه لتحقيق ا ل م ا ه ي ة ولكن ما يدفع التكرار وبناء على ذلك إ ذ ا احتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى التكرار ف إ ن ه ينظر لكن ما هو ضابط لا ضابط له ف الشرع لو رجعنا إ ل ى ا ل ل غ ة ما نجد له ضابطا في ا ل ل غ ة ك ل م ة انظر ان احنا انظر, انظر مرتين أ و انظر ثلاثا الامر ما له ضابط في ا ل ل غ ة وبناء على ذلك يرجع به الى العرق ف أ ل يفتك الرجل بالنظر غالبا النظر قد يقع بالثلاثه ا ي م ا م بدر الدين ا ل ز ر ك ش ي ر ح ما ه ل ل ه ت ع اراد ل ى ما أ أ ن يضع ضابطا يقينيا ل ل م س أ ل ة قال جعبلا ا قال غالبا يحصل ب ا ل ث ل ا ث لكن إ ن لم يحصل بالثلاث ف إ ن ه ينظر رابعه ولكن طبعا ينظر بحيث ما يكرر النظر حتى يؤدي به إ ل ى معنى آ خ ر غير مرغوب فيه ينظر ويكرر النظر بحيث لا يخرج أ ي ض ا في د ا ئ ر ة العرف عن النظر الذي يراد من أ ج ل النكاح ل أ ن النظر إ ذ ا تكرر وطال عند ذلك يرجع ص ا ح ب إ ل ى الوسوسه او يرجع إ ل ى معان أ خ ر ى فينظر بحيث يحصل له المراد والمطلوب قال وسواء كان النظر بشهوه ام بغير شهوه ليس معنى هذا أ ن ينظر الانسان نظرا بشهوه, يعزف أن ينظر بشهوة. ف ل ك ن النظر قد يفضي بالانسان إ ل ى الشهوه هذا النظر الذي اجازه الشارع لو ترتبت من ورائه ا ل ش ه و ة وينظر اصلا للمراه من اجل ان يتزوجا ينظر اليه حتى يرى منها ما يدعوه الى نكاحها بعدم الشهوة لأنه يعني ي الى الى د أن يتزوجها بعيد ا امتلأت م على خطتها ورجاء رجاء ظاهرا أن يجاب الى هذه خطبة يعني بعيد جدا ان ينظر شاب إ ل ى ا م ر أ ة و ي ت أ م ل ه ا حتى يرى محاسنها وما يدعوه إ ل ى نكاحها ولا تحدث عنده شهو لان هذا النظر غالبا يغضي الى ل يغضي ش ولذلك و قالوا يتسامحوا بهذه ا ل م س ا ل ة ما هي المواطن التي ينظرها هل ينظر الى ع و ر ة ا ل م ر أ ة ينظر اليها ع ا ر ي ة ينظر كل شيء منا ه قال لا النظر مضبوط بمكانين لا يتعداهما قال المكانان هما الوجه والكفان أ م ا الوجه ف إ ن ه يبين للرجل جمال ا ل م ر أ ة ج م ا ل المرأة في وجهها أو الوجه معيار الجمال في المرأة. فاذا ي ل م ر أ ة ف إ نظر إ ل ى وجهها أ غ ن ا ه نظره إ ل ى وجهها عن نظره الى شيء اخر و أ م ا الكفان فيدلان على ا ل س ن والضعف غالبا يستطيع الرجل أو اي ل ل ر ج أو إ ن س ا ن من خلال نظره في اليد ومن خلال نظره في الوجه أ ن يعرف ص ح ة ا ل م ر أ ة و أ ن يعرف جمالها ف إ ذ ا لم يتيسر له أ ن ينظر إ ل ي ه الى ما تيثر ه أن ينظر إ ل ا ل م ر أ ة بعث ا م ر أ ة تنظرها وبعد ذلك تصف له أ ح و ا ل ه ا ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم بعث أ م سليم إ ل ى ا م ر أ ة وقال انظري عرقوبيها وحمي عوارضها رواه الخبر الخبر وصحها قالوا ويأخذ الحاكم للمبعوث من الخبر أن أ ن يصف للباعث زائدا عما يجوز النظر إ ل ي ه ل أ ن الوصف ليس كالنظر ب ا ل ن س ب ة للنظر ما يجوز له أ ن ينظر إ ل ا الوجه والكفين ولكن ب ا ل ن س ب ة للوصف يجوز لها ان تصف له ز ي ا د ة عما يجوز ل ه النظر إليه و ك م اليه أن يثن ل ل ر ج أن ن النكاة يثن أن ن ظ ظ ر المرأة للمرأة إلى متجل فكذلك إ ذ ا علمت ر ف ت سيتزوجها أنه و ا ب و ا ا ص ف التي ذكرناها إذا حلمت ب أ ن ه سيجاب إ ل ى هذه ا ل خ ط ب ة وتكرر النظر إ ل ى أ ن يقع في نفسها ما وقع في نفسه فيسن ل ل م ر أ ة أ ن تنظر إ ل ى الرجل غير عورته طبعا و أ م ا ا ل ع و ر ة فلا يجوز لها أ ن تنظر إ ل ي ه ا وسياتي معنا بعد قليل ضابط ع و ر ة الرجل وضابط ع و ر ة ا ل م ر أ ة وخرج من نظر المس فلا يجوز للرجل أ ن يمس أ ي جزء من أ ج ز ا ء ا ل م ر أ ة لا من أ ج ل النكاح ولا من أ ج ل غيره إ ل ا إ ذ ا كان طبيبا يمس من ا ل م ر أ ة بقدر ح ا ج ة فقط ويمس موطن ا ل ع ل ة كما تذكره ايضا بعد قليل ان إ شاء الله و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ع و ر ة عورة الرجل وعورة المرأة من ح يحرم ث النظر قالوا ي نظر فحل ب ا ل ج العاقل المختار ولو شيخا الشيخ ليس هذا معنا ولكن الشيخ في ا ل ل غ ة هو الكبير ب ا ل ذ ن ولو كان شيخا او عاجزا عن الوطء او كان مشلولا او كانت ا ل م ر أ ة عجوزا ش و ه ا م ش ل و ل ة ما تشتهى الحكم واحد من حيث النظر إ ل ى ا ل ع و ر ة قد يختلف الفقهاء في النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل ك ب ي ر ة إ ذ ا كانت م ح ت ج م ة منهم من يقول إ ذ ا بلغت صارت من القواعد يجوز النظر إ ل ى وجهها ومنهم من يطرد الباب مطلقا ولكن الكلام إ ج م ا ل ا بشكل عام ع و ر ة ا ل م ر أ ة ما يجوز النظر إ ل ي ه ا على الضابط الذي تذكره تلد معنا بعض الصور أ ج ا ز فيها الفقهاء النظر لحالات خ ا ص ة وبظروف خ ا ص ة على ما سنبينه ا ل آ ن إ ن شاء الله فقالوا يحرم نظر بحل بالغ عاقل مختار أ م ا إ ذ ا كان م ج و ن ا فهو غير مكلف والمكره كذلك غير مكلف المكره عند جماهير العلماء إذا مكلفا وأما الصبي الصغير عند ف س ي أ ت ي معنا أ ن ه يجوز له أ ن ينظر ويختلف نظره باختلاف ا ل س ن ي ن إ ذ ا كان عمر ه خمس سنوات ليس كالذي عمر ه ث م ا ن سنوات والذي عمره ثمان سنوات ليس كالمراهق الذي قارب البلوغ والمراهق ليس كالبالغ يختلف النظر باختلاف عمر الصبي كبرا وصغرا و أ م ا الصغير الذي لا يصف ا ل م ر أ ة فهذا يجوز له أ ن ينظر ويجوز ل ل م ر أ ة أ ن تنظره ل أ ن ه ما يستطيع أ ن يصف ا ل م ر أ ة إ ذ ا راى فلا يجوز للفحل البالغ أ ن ينظر ا م ر أ ة مهما كانت ل أ ن ه كما يقول المثل لكل ث ا ق ط ة في الحي ل ا ق ط ة و ا ل م ر أ ة ا ل ك ب ي ر ة في السن لها من يرغب فيها و ا ل ص غ ي ر ة في السن لها من يرغب فيها وكونها شوهاء لها من يرغب فيها وكونها ج م ي ل ة لها من يرغب فيها ا ذ ا كبر ا ل م ر أ ة وصغرها ب س ك ل عام إ س م ا ل ي نقول مبدئيا إ ن ه لا يجوز النظر إ ل ى ع و ر ة ا ل م ر أ ة مهما كانت مواصفات ا ل م ر أ ة ومهما كانت مواصفات الرجل قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ط ا ر ه م وفي الوقت وقل نفس للمؤمنات قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أ ب ط ا ر ه ن ومن هنا قال العلماء انها للتبعيث قال قالوا, قالوا لان الرجل ما يجب عليه أ ن يغض كل بصره عن كل ا م ر أ ة ل أ ن بعض النساء وهن المحارم ما يحرم عليه أ ن ينظر إ ل ي ه ن ما عدا ما بين ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة أ م ا ا ل س ر ة و ا ل ر ك ب ة فلا يجوز ل أ ح د ان ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة محرما كان أ و غير محرم الا الزوج فقالوا قال قل قال وقل لا يعني أن بعض النظر جائز وهو النظر إلى المحارم للضوابط السرعية وبعض النظر حرام وهو النظر للتبعير إلى وهو وبعض منه ما للمؤمنين أبطارهم وإنما يعني أن وهو تجنبيات بعض ولذلك للمؤمنين يغضوا يغضوا وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ا ل إ م ا م الرافع يحرم على الرجل البالغ العاقل المختار أ ن ينظر إ ل ى ع و ر ة ا ل م ر أ ة و أ م ا الوجه والكفان فهما يكاد يكون مجمعا عليه بين أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه م ا ليسا بعوره ة ا ل و ج والكفان يكاد يكون مجمعا عليه بين أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه م ا ليس ب ع و ر ة ولكنه مع ذلك قالوا يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تستر وجهها, وكفت. وجهها ليس لأنه عورة ولكن ت وجهها ي س لأنه ل عورة و سدا ب ل ل ذ ر ي ع ة ودرءا ل ت ن ا ل م م رحمه ا الرافع الله تعالى مع أ ن ه متفق مع المرأة النووي بأن وجه المرأة وكفيها ليتابعوره ق ا يحرم على الرجل ان ينظر الى وجه المراه اذا خشي على نفسه الفتنه ة ا ل و ج والكفين فهكذا قال بماً ارفع على الله تعالى حرم النظر الى الوجه والكفين إذا خشي رحمه اذا حرم وأفاد الامام ر ج ل على نبقي ل ن النووي رحمه الله تعالى خ ا ل ف و ا في هذه ا ل م س أ ل ة أ و لم يخالفه و وإنما ا م متفقان、أيضا. ما قال في هذه المسألة في في قال أيضا أ هذه وانما ل و هما متفقان ا الرافع م الله رحمه ع ا ل ل وفذا ع د ايضا ل ص ح ح الأصحاب يعني أن ر و ن الله عليهم اتفقوا على أ ن ه لا يجوز له أ ن ينظر عند خوف ا ل ف ت ن ة مطلقا و أ م ا إ ذ ا لم يخف ا ل ف ت ن ة أ م ن ا ل ف ت ن ة اختلف الفقهاء في النظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة في هذه ا ل ح ا ل ة فذهب بعضهم إ ل ى أ ن ه يجوز أ ن ينظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة و إ ل ى كفهاء الراجح والصحيح عند ن امن ا ل ذ الذي ه وهو أقره ب ا ا إ م م ا ل ن و و و ي ا ا ل ر ف ع ي أ ن ه لا يجوز له ان ينظر حتى مع امن ا ل ف ت ن ة لان الرجل وان كان الان ي أ م ن ا ل ف ت ن ة من النظر الا ان النظر قد يجره الى الفتنه بالمستقبل م المعصية فقط أدى إلى المعاصي يؤدي البسيطة الكبيرة ادى وادى الى الى الى الهلكة لان النظر بل فقط هو بريد الزنا كما يقول العلماء ا ل ن ظ ر بريد الزنا ف أ و ل الزنا يكون من طريق النظر ومن طريق البصر و بناء على ذلك قال أ ص ح ا ب ن ا الرسول م المرأة أمن ما لم على الرجل إلى وإلى ولو الفتنة كفها هناك حاجة نتاح ينظر غيره وجه أن أو تكن من الآن شاء ا ع الزريع ن ة في هذا سد、الجريع. والتبت الذريعه مصدر من المصادر ا ل ت ش ر ي ع ي ة ودليل من ا ل أ د ل ة ا ل ا ج م ا ل ي ة التي قال بها كل فقهاء المسلمين وهو أ ن يحرم شيء من الحلال ل أ ن ه يؤدي في بعض الحالات إ ل ى الحرام كما قال الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم لا يجوز ل ل إ ن س ا ن المسلم ان يسب الصنم الذي يعبده المشرك إ ذ ا كان يعلم ان سبه لهذا الصنم سيؤدي بالمشرك إلى سب الى ل ل ه ت ع ا ولا ت سب الله ذ ي يدعون ن من دون ا ل لا ت س تسبوا ب و ا الأطلام ولا تسبوا الذين ي د ع و دون ن من ا ل ل الله, الله عدوان بغير سب الصنم、مباح. بل شائر بل نلعن الأطلام ه هو عابدوها فيسبوا بغير ويلعن سب مباح عدوان شائر معتقدنا أننا عد قص ومع ذلك نهانا الله عن هذا الجائز بل عن هذا ا ل أ م ر ا ل ل ي هو ف ز ء من معتقدنا حتى لا يجرنا السب واللعن إ ل ى أ م ر أ ع ظ م الا وهو سب الله تعالى من قبل الكافر فحرم الجائز خ ش ي ة الوقوع بالحرام قد لا يامن على نفسه الفتنه يطلب ما دام فيه تميل والمراه أ ة م دام ف ي تطلب م ي والمرأة الرجل ما دام فيها تمييز والله تعالى أ ب ا ح للرجل أ ن يتزوج أ ك ث ر من ا م ر أ ة و ا ح د ة فلو كان متزوجا حتى ما يجر و ز أن ن ي ظ لأن ان ل ظ ر قد ينظر ج تزوج ر ر ه إلى المعطية لو ا م ي ت أ يقول أ ن و ا لان ن ظ ر يجره قد إلى ل لو م م ع أربعا ي ة تزوج النظر س ا ا ء مع ذلك ل ن قد يجره إ ل ى المعصيه ة ذ ا لا ضابط、لو. فقالوا لائق بمحاكم الشريعة الباب باب النظر مطلقا ما دمت لا شيء يخد يخد تريد له هل تتزوج أن أن أن دمت فلا يجوز لك ان تنظر ل م الى ذ ا تانظر إ وجه المراه والله سبحانه وتعالى حرم على ا ل م ر أ ة أ ن تسمع الرجل فوق خ ا ل ه ا قال الله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن حرم الله على المراه ان تسمع الرجل ف و ت ن خ ا ل ه ا وتلفت نظره حرم الله على المراه ان تسمع الرجل صوت الخنخال ل لما يؤدي مثل هذا الصوت إلى فإذا يعمله صوت الخنخال من الفته عند الرجل أ و يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تظهر وجهها ويجوز بعد ذلك للرجل أ ن ينظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة وأين توجد م ح ا ل المرأة هل توجد محاسن ا ل م ر أ ة في رجلها أم محاسن المرأة في وجهها؟ اذا كان الله قد حرم على الرجل باتفاق العلماء أ ن ينظر إ ل ى ساق ا ل م ر أ ة أ و إ ل ى جزء من ساعدها مع أ ن الساعد والساق لا يوجد فيهما ما يدعو الرجل إ ل ى النكاح ولكن الوجه كل ما فيه هو الذي يدعو إ ل ى النكاح الرجل ما يفكر في ا ل م ر أ ة بغير وجهها لو أ ن ن ا أ ت ي ن ا ل أ ص ب ح ا م ر أ ة في العالم وكترنا وجهها هل يعرف الرجل هل هي ج م ي ل ة ام ق ب ي ح ة ربما يقدم عليها وهو لا يعرف ولو اتينا باجمل امراه في ال... لو أ ة اعكسا في اننا اتينا اقضح امرأة في العالم ولها وجه جميل, جسد جسد جميل. ايتزوجها ه الرجل ام لا اذا نظر الى وجهها واعجبه وتزوجها ولا يفكر بما تحت س ي ا ب ه ا و إ ذ ا أ ت ي ن ا في اجمل ا م ر أ ة في العالم في جسدها وكان لها وجه قبيح أ ي ت ز و ج ه ا الرجل ما يتزوجها يا ج م ا ع ة نحن نغالط انفسنا م غ ا ر ط ة اليوم نقول الوجه لا يؤدي إلى الى ف ت ن ة الوجه لا ل يؤدي إ الفتنه ة وكل, وكل الشرور موجود و ل ا ج في、الوجه. فلا ل ر ج ل يجوز له أ ن ينظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة عند ا ل ف ت ن ة وعند أ م ن ا ل ف ت ن ة وكذلك ا ل م ر أ ة ما يجوز لها أ ن تظهر وجهها أ م ا م الرجل لا عند خوف ا ل ف ت ن ة ولا عند ا ل أ م ن من ا ل ف ت ن ة ل أ ن وجه ا ل م ر أ ة مجمع حسنها ومجمع جمالها وهو الذي يدعو الناس إ ل ى نكاحها ف إ ذ ا ما يجوز ل ل م ر أ ة م ت ز و ج ة ك ا ن ت ن ب ك ر ا ما يجوز لها ج م ي ل ة ك ا ن ت ق ب ي ح ة أ ن تكشف عن وجهها وكذلك لا يجوز للرجل بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن ينظر إ ل ى وجهه الله ا تعالى قال للنساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي ل تخضعن فيطمع ب ق في قلبه المرض. هذا المرض ه الخطاب ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا م ر أ ة تخضع بقولها وتتكسر وتلين في منطقها أ م ا م الرجل تجر الرجل إ ل ى نفسها وتدعوه إ ل ى نفسها إ ذ اذا كان صوت بالرجل صوتmile يؤثر إ كان صوت خدخالها يؤثر بالرجل إ ذ ا حرم الله على ا ل م ر أ ة أ ن تخضع بالقول أ م ا م الرجل إ ذ ا حرم الله على ا ل م ر أ ة أ ن تسمع الرجل صوت خدخالها فكيف يجوز في عقل عاقل وفي منطق عاقل أ ن ه يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تظهر وجهها كيف يصح هذا إ ن أ ي عقل يصنع هذا الكلام وينظر إ ل ي ه يقول إ ن ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تستر وجهها و إ ن الرجل ي ح ر م عليه أ ن ينظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة وهذا الكلام قيل ح ي اما وقد فسدت الدنيا اليوم ولم يعد ا ل إ ن س ا ن ي س ت أ م ن على ما كان ي س ت أ م ن عليه الجاهليون كان طرفة ابن طرفة طرفي العبد يقول أغض طرفي إ ن بدت لي جارتي حتى يواري ج ا ر ة م س و ا ه ا كانت عند كثير من الجاهلين من ا ل ح م ي ة ومن ا ل م ر ؤ ة ومن ا ل ر ج و ل ة ما يدفعه ل أ ن يغض بصره ويقصر طرفه عن ا م ر أ ة جاره ولكننا اليوم في مجتمعنا أ ن ا أ ع ل م و أ ن ت م تعلمون ماذا يجري في المجتمعات